وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغير لا يعزر عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أثبّر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين هم ماذاهم من رجس أليم؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك منه ربك هو الحق ويهدي إلى طرط العزيز الحميد. وقال الذين كفواها لنذلكم على رجل يَبِعُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّمَا مُزَّقٌ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ